بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أو لئات القون إليه بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسول وإياكم يخرجون رسول وإياكم أنتم منوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبطغاء رغاتي.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 يَفْقَفُونَ قُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَغْبَاءُ وَيَبْسُقُونَ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُونَ لَا تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ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 وَمِمَّا تَأْبُذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَدَمْ خَتَّاتٌ مِنْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن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 فَإِنْ آمَنْتُمْ هُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنظروا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون انْهَ عَنِ الْبَيْعِ عَنكَ وَلَا نُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرض لهن ولا يعصينك في مغروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور